السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، به من من الله فلا مضل له، فلا لا. أشهد أن لا إله إلا الله إله الله، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله, الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نرحب بقوائنا واخواتنا في حلقة جديدة من مجالس علم الحديث مع بحث البيان الأثيث في قواعد علم الحديث ولكن قبل أن نبدأ بنؤكد على سنة من آكد السنة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولمن يأتي بعد ألو هي الإكتار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثروا من الصلاة علي في يوم الجمعه فإن صلاتكم عرضة علي ويقول صلى الله عليه وسلم إن أول الناس بي اكثرهم علي صلاة وقال من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة وبقدر ما نكسر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تغفر الذنوب وتفرج الكروب فاللهم فأغفر الذنوبنا وفرج كروبنا كما في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي كم أصلي عليك في الليل اجعل لك صلاتي نصف صلاتي نصف صلاتي صلاتي كلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر ذنبك اي بكثره الصلاه على النبي والتسليم عليه توفر الذنوب وتفرج الكروب الليله إن شاء الله مع قاعدة أخرى من قوال علم الحديث أصلنا إلى قاعدة الثانية عشر الثانية عشر علو الاسناد مطلب كمالي لا أصلي علو الاسناد لمن تغيب عن الدروس لفترة القاعدة الثانية عشر ولو مطلب كمالي لا أصلي ذكرنا من قبل مرارا أن هذه الأمة تعددت أسباب شرفها تعددت أسباب آه آه كرمها وعلو كعبها فمن أسباب شرف هذه الأمة أنها تفرضت عن سائر الأمم بأمر مهم حفظ لها دينها حفظ لها كتابها حفظ لها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم أمر نستطيع أن نقول أنه من مفرضة هذه الأمة ألا وهو الإسناد فلن تريد أمة تحمل سندا إلى نبيها إلا أمة الإسلام فإلا فالأمم قبلنا إنما تأخذ وللأسف عقائدها أو عقائدها من أقوال الرهبان والأحبار الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتر به ثمنا قليلا أقول الأمم التي قبلنا إنما أخذت شرعها من القيل والقال من قول فلان وعلان لذلك وقع لذلك فيها التحريف والتبديل أما هذه الأمة فالله عز وجل هو الذي تكفل سبحانه بحفظ دينها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكفى به حافظا الله خير حافظا وهو ارحم الله خير, خير حافظا لكتابه لسنه نبيه وارحم الراحمين بهذه الامه لما تكفل سبحانه ان يحفظ قرانه ان يحفظ كتابه ان يحفظ سنه نبيه صلى الله عليه وسلم الله عز وجل حفظ الأمة حفظ كتابها وشريعتها برجال حملوا على كاهلهم مهمة حفظ الدين الله عز وجل استعمل لهذه المهمة المهمة رجالا لا يشترون بعهد الله ولا بكتاب الله ثمنا قليلا استعمل رجالا صدقوا مع هذا الله عليه لذا عرفت وعرفت هذه الأمة بأمة الإسناد شرف لها أن ترى إسنادا يصل بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الضابتين الثقات الذين جعل الحديث ما بين شحمهم ولحمهم اختلط بعظمهم ودمائهم كان الواحد من هؤلاء إذا طلب الحديث احتسبه أهله ومعنى احتسبه أهله أنهم احتسبوه عند الله لما لأنه ليل نهار ينشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أهله قد فقدوا لانشغاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كم من أناس دخلوا في هذا العين من الأغنياء فأنفقوا جل أموالهم طالما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة من الشام إلى الأندلس من الأندلس إلى الحجاز ومن العراق إلى مصر من بغداد إلى المغرب بذلوا أنفسهم وأنفاسهم وأعمارهم وأموالهم في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من هؤلاء يأتيه الحديث فلا يتفئ إلا أن يذهب بنفسه إلى الروي الأعلى طلبا لشرف علو الاسناد. نعود إلى قاعدتنا والتي تقول أن علو الاسناد مطلب كماري لا أصل. أولا نقول ما هو الاسناد؟ الاسناد من أسناد الشيء. هو طريقة تحكي وصول المتن إلينا طريقة تحكي لنا كيف وصل المتن إلينا ومن العلماء من يقولون في تعريف الإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمتن وهذا تعريفه نظر لأن الإسناد لا يشترط أن يكون عبر سلسلة من الرجال بل قد يكون بالمناولة بالوجادة بالإجازة فطرق وصول الحديث لا تقتصر على سلسلة الرجال لذلك من أبلغ التعريفات التي وصفها بها الإسناد يقولون في تعريف الإسناد هي حكاية طريق المثل أي كيف وصل المتن إليه نقول الإسناد على نوعين الإسناد على نوعين إسناد عال من العلو وإسناد نازل إسناد فيه علو يسمى إسناد عال وإسناد نازل ما هو الإسناد العالي الإسناد العالي هو الذي قل رواته بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو إمام من الأئمة مثلا الترمذي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثيات ما معنى الثلاثيات هي أن الترمذي يروي حديثا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة رجال فقط إيش يسمى هذا يسمى اسناد عال من العلو أنا لا أتكلم عن ماذا قوة أو ضعف هذا الإسناد إنما أتحدث عن تعريف الإسناد العالي مثلا عند التلمزي في حديث يأتي على الناس دمان القابض على دينهم كالقابض على الجمر هذا عند التلمزي يرويه عن شاكي إسماعيل بن موسى عن عمر بن شاكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى, يسمى إسناد عال من الثلاثيات بغض نظر عن ضعف وصحة الحديث إنما, إنما أقول أن الاستاذ العالي هو الذي يقل رجاله بين المصنف كالترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين المصنف وبين إمام من أئمة الحديث وروي مثلا يروي حديث وبينه بين أحمد مثلا أربعة رجال فإمام أحمد, فإمام أحمد إمام من أئمة الشأن فإذا اخترب راوي الحديث من إمام عظيم فضلا أن يخترب من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سمى إسناد عال وهذا شرف أما النوع الثاني فيسمى إيه؟ يسمى الإسناد النازل. وما هو الإسناد النازل؟ الإسناد النازل عكس ما مضى الإسناد النازل هو الذي كثر رواته كثر من الكثر رواته أي زاد عددهم بين الراوي الأعلى وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإسناد نوعان إسناد عال وإسناد نازل قبل أن نكمل من أول وهلة حينما نسأل أيهما أفضل أيهما أرقى أيهما يسعى إليه أصحاب الشأن وراء الأحاديث <تصفيق> هل إسناد العال أم إسناد النازل يتعجل البعض فيقول أي واحد كده يتعجل البعض أو يقول أكثر فيقول طبعا الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل لأن العلو شرف والنزل شؤم. نقول قبل أن نتعجل في إجابة هذا السؤال ستعلمون أن هذا ليس على إطلاق بمعنى, بمعنى أنه ليس كل علو ستخطع الله مستحيل بنقول ما الأخرى فقبل أن نتعجح في الإجابة ويقول أحدكم مثلا الإسناد العالي أفضل من النازل يقول هذا الكلام ليس على إطلاقه فليس كل علو في الإسناد يقدم مطلقا على الإسناد النازل بل قد يكون الإسناد النازل أفضل من العالي كمسائل المهم إن شاء هذه المسألة سوف نذكرها وهذا هو أصل قاعدة الباب ها أصل قاعدة اللي الباب النعلوم الإسناد مطلب كمالي لا أصلي وسائل التفصيل المهم نحن نتحدث عن أولا عن, عن أنواع الإسناد ذكرنا نوعين إسناد عالي وإسناد نازل وضربنا مثلا في هذه تفصيل الإسناد نوعان إسناد عال وأسناد نازل العلو ها. العلو نوعان واحنا لو مسكنا القلم وقسمنا ما يجبه التقسيم الشجري بنقول عنوان في أعلى الصفحة نكتب ها نكتب أنواع الإسناد نفرر منه فرعين إسناد عال وأسناد نازل نأتي عند إسناد العالي، ها؟ نقول هو قسمان، مقسم الإسناد العالي إلى قسمين، علو عدد وعلو صفة، واضح كده علو إيه؟ علو عدد وعلو إيه صفة؟ علو العدد كما ذكرنا، ما من علو عدد، علو عدد أن يكون بين المصنف كمثلا كالترمذي كالنبي شيبة أن يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة أقل كثلاثية الترمذي كثلاثية الدماجة كثلاثية البخاري مثلا ده إيش يسمى علو علو, علو في العدد أي أن الراوي الأعلى اشتدت همته اشتدت همته ورحل فأخذ الحديث بعدد أقل فصار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة أقل ده يسمى علو وإيه علو عدد علو وإيه عدد نقول الثاني قوم سعد حاضر ماشي. نقول تاني. حاضر. نقول العنوان الرئيس ان الاسناد ينقسم الى ينقسم الى قسمين اسناد العال واسناد النازل. الاسناد العال ما قل ورته بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين المصنف وعلى من الأئمة وضحنا الاسناد اما الاسناد النازل فهو عكس ما مضى هو ما كثر رغاته بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند العلو ها عند العلو نقول العلو قسمان علو عدد وعلو صفة علو العدد يعني علو العدد ان يكون المصنف الأعلى لو راوي الحديث كمثل الترمذي ابن ماجا النسائي أبو داود يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواد أقل كالثلاثيات التي عند الترمذي وعند ابن ماجا وعند البخاري ده يسمى علوه علو عدد وعلو العدد قسمه أيضا إلى علو مطلق وعلو نسبي فالعلو المطلق الذي ليس بعده علو وهو قلة الرواة بين الروي الأعلى وبين النبي صلى الله عليه وسلم والعلو النسبي قلة الرواة بين الروي الأعلى وبين إمام من الأئمة بمعنى إيه مثلا مثلا الدبي شيبة بيروي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشر مثلا ده اسمه إيه ده اسناد نازل فيه كثر لكن هذا الإسناد فيه بين بدأه بشيبة وبين إمام من العلماء ثلاث روات فقط. يعني نفس الإسناد واتغيروا إسناد فيه عشر رجال بين بين بدأه بشيبة وبين النبي صلى هذا هذا سدي نازل لأن فيه روات كثر عشرة. لكن في الإسناد نفسه فيه ميزة وهو هو أن بدأه بشيبة بينه وبين أحد أئمة الحديث ثلاث رجال فقط. فهذا اسمه علو ولكن ليس علو مطلق لأن العلو مطلق هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اسم علو نزبي لأن النبي شيبة بينه بين أحد أئمة الحديث ثلاثة رجال فهذا اسم علو نزبي أي لمعلو ولما يسمع علو نزبي أي, أي, أي أن هذا الاسناد اسناد عال بالنسبة إلى إمام من الأئمة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعود مرة أخرى فنقول أن العلو قسمان علو عدد وعلو صفة كما ذكرنا أن علو العدد ينقسم إلى نزدي ومطلق أما علو الصفة علو الصفة مثلا أن يأتي متن بسندين فيهما نفس العدد مثلا هذا فيه خمسة رواي وهذا أيضا فيه خمسة ولكن السند الأول يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة الثاني يرويه خمسة أيضا ولكن صدوق عن ثقة عن صدوق عن صدوق عن ثقة أيهما أعلى في الصفة هذا خمسة وهذا خمسة ها أيهما أعلى في الصفة بالطبع الذي يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة إلى آخره أعلى في الصفة العدد بينهما بين السندين عندهما واحد هذا خمسة هذا خمسة ولكن خمس ثقات يروي بعضهم عن بعض هذا أرقى الصف من خمس رواد فيهم من هو صادق فيه من هو صدوق وفيه من هو صخ واضح كده سؤال بيقول كم عذر واحد يكون إسناد نازل ليس هناك عذر بعيني ليس يعني كما يقول مثلا في الحديث اللي المتواتر كم يكون عدد حتى يكون متواتر ليس معك عدد بعين الحديث النازل ليس في عدد بعين إنما يعرف الحديث النازل ما كثر رواته بين المصنف الأعلى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين المصنف الأعلى وبين أمامنا الأم إذن فالقسم الثاني من العلو والآن أعطيكم مثال عليه علو صفة ثقات يروي بعضهم عن بعض أرقى من سند فيه ثقات عن ثقة عن صدوق عن, صدوق عن ثقة إلى خير نضرب مثلا لعلو الصفة كما حكى علي بن خشرم قال قال أنا وكيع وكيع إمام من الأئمة بيختبر تلاميذه وكانت هذه من سنن العلماء التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تدريب الأذهان للطلبة فالمعلومة التي تعطى مباشرة بخلاف تختلف عن معلومة أخذت عن طريق السؤال فالمعلومة التي تأخذ عن طريق السؤال والمناقشة تثبت في ذهب لأنها أتت بعد صعوبة وما أوتي سهلا ذهب سهلا دي لك دعنا يا جماعة على مسألة الاختبارات وكثيرا ما كنا نقول أن هذه ليست من التحكمات مثلا ولا, ولا من التطبيق، لكن هذا لمصدحة من أراد الناس وإلا فساء من السهل أن يأتي الإنسان في وقت الدرس فيفتح الجهاز ويستمع ويغلق وانتهى الأمر هذا لا يغضع نفسه ويظن نفسه طالب هذا محب. والمحبون كفر والصادقون في قلة اللهم رزقنا الصدخة في الطلب وثبتنا عليه واجعله خالصا ليوجه ولا تجعل لأحد فيه شيئا فهنا وكيا كعهده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطرح الأسئلة على أصحابه ويقول أتدرون من الغيبة أتدرون من المفلس فسألونا من القوي فيكم إلى آخر ذلك. فوقيا بيقول لتلاميذه أي الأسندين أحب إليكم. ها الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أي ابن سعود أم سفيان عن المنصور عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله. يعني هنا ذكر أسندين أحدهما من الثلاثيات الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله الثاني فيه أربعة سفيان عن منصور عن إبراهيم المعقر عن عبد الله فقالوا الأعمش هم اختروا إيه الأقل في العدد لأن من المتوضل للذين أن الأقل عددا يقدم على الأكثر عددا قالوا الأعمش عن أبي وائل عن عبد مسعود وقال يا سبحان الله يتعجى من إجابتهم الأعمش الأعمش, الأعمش شيخ وأبوائل شيخ وسفيان السنة الأول الذي فيه سلاسة الأعمش عن أبوائل قال الأعمش شيخ وأبوائل ها وأبوائل شيخ قال أما السنة الثانية فسفيان فقيه عن منصور منصور فقيه عن إبراهيم بن القمأ وهذا فقيه قال وحديث يتداول الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ هنا الطلاب لما نظروا إلى الاسندين قدموا إيه؟ علو العدد لأن سنة فيه ثلاثة وسنة فيه أربع يوم الأعلى الذي فيه ثلاثة وإنما وكيع نظر نظرة أخرى ونظرته هي الأصح نظر إلى علو الصفة لأن السلد الذي فيه ثلاثة وإن كان قلة ولكن هذا ها يرويه شيخ, يعني شيخ عن شاقي النجل يحمل الحديث وليس كل من حمل حديثا يكون فقيها إنسان يحفظ الحديث بخلاف الروض إذا كان فقيها في العلم فكل فليس كل من حمل الحديث يكون فقيها ليس يكون من حمل الحديث وحفظ الحديث يكون فقيها وإلا فقد يأتي فيسرد الأحاديث ولا ما بها ويحفظ فقط الدماء عليه فقال لهم معلما إياهم أن سندا فيه فقيه عن فقيه عن فقيه ولو كثر أرقى من سند فيه شيخ عن شيخ عن شيخ وإن قلوا إذن نأخذ من ذلك أن علو الصفة علو الصقة عند التعارض يقدم على علو العدد لذلك لشرف لشرف العلو كان المحدثون يهتمون جدا بعلو الإسناد وخاصة إذا اجتمع الحلوين أن يكون السند عالي مع كون الرواسقات قال ابن مديني النزول شؤم قال ابن معين النزول قرحة كالقرحة في الوجه. وقيل ليحيى ابن معين وهو في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال. وقال أحمد طلب الإسناد العالي سنة عن السلف. ولما ولم نقرأ في الحديث في الصحيحين حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى من بلد بعيد. فقال يا رسول الله زعم رسولك زعم رسولك أن الله فرض علينا كذا وكذا ذكر أركان الإسلام هذا الرجل شد الرحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي هذا الرجل بالشخص الذي أرسله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بل أتى بنفسه إلى حضرة النبي حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال زعم رسولك أنك أن الدين كذا وكذا، فكان سلم يقول صدق، فهذا يدل على علو السند، إن الرجل لم يكتفي بما نقله إليهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أتى بنفسه، ليسمع ذلك من تم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقع في كتاب البديع الرحلة في طلب الحديث. الخطيب البغدادي تعلم وتعلم جيدا كم شد العلماء الرحال في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانهم أن أن في بلادهم ويأتيهم من ي من بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا يشدون الرحال طلبا للإسناد العايل لأنه كما ذكرنا أشرف وفي الجملة دون أن نفصل في المسألة هل إسناد العالي مقدم على إسناد النازل؟ يعني إسناد فيه خمسة؟ طبعا بغض النظر تفصيلاً من حيث من حيث الجملة من معنى الإجمالي أن الإسناد الذي فيه خمسة ها مقدم على إسناد الذي الذي فيه سبع أو ثمانية لماذا لأمور؟ الإسناد العالي أولاً شرف لمن يحمله يعني كثر أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. أو قريبا من مصنف وإمام من أئمة الحديث الأمر الثاني في شرف الإسناد العالي أن الإسناد العالي أبعد عن الخلل والخطأ من الإسناد النازل يعني إيه إسناد فيه عشرة وإسناد فيه سبعة أو قل ستة مثلا أيهما الذي يتطرق إليه احتمالات الخطأ والخلل الذي فيه عشرة أم الذي فيه سبعة ها الذي فيه, فيه عشرة احتمالات الخطأ تكتب قد يكون خطأ من الأول او من العاشر او من التاسع او من السابع فبكثرة رواه تتعدد احتمالات الخطأ بكثرة الرواه تتعدد احتمالات الخطأ قد يكون الروي الاول هو الذي يخطأ او يكون التاسع او يكون السابع او يكون الخامس اما بقلة الرجال تقل احتمالات الخطأ لأنك سرطة تبحث في مثلا خمس روح فقط فاحتمالات الخطأ تقي احتمالات الوهم تقي احتمالات الغفلة تقي احتمالات الى اخير طرع على ذلك اعلاموا انه كما ذكرنا لا علاقة بين علو الاسناد وبين صحة السند يعني من الخطأ ان نربط بين علو الاسناد وصحة السند نعم الأغلب أنه كلما قل رجالات السند نقول نعم الاغلب أنه كلما قل رجالات السند قل احتمالات الخطأ ولكن هذه قاعدة ليست مترضا مرتين تاني نعم نقول الأصل أنه كلما قل عدد رجالات السند قل احتمالات الخطأ والوهم والنسيان والغفلة ولكن ليس هذا قانون مترضا وقاعدة لا تحرم بل هذا قد يكون له شواذ هذا قد يكون له ايه شواذ بمعنى قد يكون السند مثلا عال فيه فيه رجال آه يعني آه قليلون وهو حديث ضعيف وقد يكثر الوافد السند يكون مثلا عشر والحديث صحيح فلا علاقة بينه زيادة الرجال أو قلتهم بصحة الحديث من ضعفه فليس كل حديث قلت رجاله يكون صحيحا وليس كل حديث كثر رواته يكون إيه ضعيفا وهذا هو معنى القاعدة فالحديث قد ينزل يعني يزد رجاله ويكون صحيحا لأنه جمع شروط الصحة وقد يعلو الإسناد ويقل رجاله ويقول ضعيفا وهذا هو معنى القاعدة معنى القاعدة أن علوه الإسناد هذا مطلق كمال يعني نحن نسعى إليه نعم علو الإسناد شرف وكذا وكذا ولكن إذا تعارض علو الإسناد مع إسناد أخر نازل والنازل كان أصح منه فلا كرامة هنا نأخذ الحديث وإن نزل سنده ونقدمه على الحديث الذي على سنده لماذا؟ لأن الحديث الذي على سنده ها؟ فيه ضعيف عن شخص متهم بالكذب عن شخص كثير الأوهام فهنا الحديث وإن نزل سنده يقدم إذا صح على الحديث الذي على سنده لذلك مثلا نضرب مثلا على ذلك مثلا عند الإمام مسلم هناك من المعاصرين لمسلم بل من تلاميذ مسلم من وقع له جملة من الاحاديث الثلاثيات ما معنى الثلاثيات يعني عن ايه الثلاثيات يعني يعني يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال مثلا الثلاثيات وقع عند البماجه عند التلمذي يعني امام مسلم له هناك من يعني رواه اصحاب كتب مصنفة في الحديث معاصرين لمسلم وقع في كتب أحاديث سلاسيات، بل هناك من هم سلاميز مسلم كتلامذين وقع لهم سلاسيات. يعني إيه وقع لهم سلاسيات؟ يعني يروون في كتبهم أحاديث من السلاسيات. ما مع أحاديث سلاسيات يكون بين المصنف كتلامذين وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة سلسة. نعود سنقول أن هناك معاصيل مسلم، بل هناك من تلامذ مسلم كتلامذين. بل وقع على مسلسيات مسلم نفسه لا تجد في مصنفه في صحيحه حديث من السلسيات. ها؟ لا تجد في مصنفه حديث من السلسيات لما ها؟ لما السابق ذلك أن يوم مسلم كان شديد الرغبة في انتقاء أصح الأسانيد فقد تقع يده وعينه على حديث من السلسيات ولكن يرى دون شرطه دون شرطه فيعرض عنه وإلا كما ذكرنا فالتلميذي وهو من تلميذ مثلا مسلم تجد عن التلميذي حديث سلاسي حديث التلميذي يروي عن شيخ إسماعيل بن موسى عن عمر بن شاكل عن أنس مرفوعا يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر وضح كده فهذا الإمام التلميذي وهو من تلميذ مسلم وقع له سلاسية فقد يتعجب ويسأل سائل لما لم يقع ذلك لمسلم ومسلم هو شيف يعني تفقطه أعلى يتم ذي نقول لأن مسلم هنا آه هنا بالكلم عندنا بأنه إيه إنه هو قد يأتي الراوي فيأخذ سند أعلى ويترك سند أقل في العدد يأخذ سند رواته أقصي يعني يأخذ سند نازل لو رواته أكثر ويقدمه على سند عالي رواته أقل لماذا رغم الإسناد علق لما رغم أن علو الإسناد شرف فلما يعرض مسلم مثلا عن الإسناد العالي للرقاء الجال هو أقل ويأخذ مكانه إسناد نازل لغاته أكثر لأنه يرى أن السند النازل هذا وإن كان أخصف الرواه ولكنه أعلى في الصفة وأضبط في الصحة هذا معنى قاعدة الباب أن العلو الإسناد مطلب كمالي إلى أصله وكأن مسلما رحمه الله تعرض عنده حديث سنده عال من السرسيات، وحديث آخر سنده نازل فيه أربعة راض أو خمسة ولكن النازل هذا أعلى في الصفة ثقة عن ثقى فهو على شرط مسلم فيقدمه على السند العالي لأن علو الصفة يقدم على علون عدد ايضا إذن هنا يوم مسلم اختار النزول على العلو اختار النزول على طلباً لعلو الصفة على علو العدد ايضا من فعل ذلك مالك مالك كما نقل عنه أحمد حيث نص احمد على أن مالكا رحمه الله روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد واختار النزول تقديماً للصحة كان بإمكان مالك أن يأتي بإسناد أقل ولكنه وراء أن هذا الإسناد النزل. حديث عمر بن شعيب عن أبيان جده مقدم عنده على غيره من الأسانيد الأقل عددا مثال ذلك مثال حديث الصوم جنة حديث الصوم جنة له إسنادان الأول إسناد عال يعني جاله أقل فيه الحسن الدعالي العدوي هذا كذا عن فراش هذا مجهول عن أنس هذا الإسناد العالي. الإسناد النازل صحيح الشمس يرويه أبو نعيم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيهما أعلى صفة أيهما أقل عددا أيهما أقل عددا الأقل عدد اللي هو الإسناد الأول لكن فيه كذاب عن مجهول. الإسناد الآخر إسناد وإن كان أنزل أي أكثر في الرجال لكنه صحيح الشمس. أيوم الذي يقدم الذي يقدم مما لا خلف فيه الحديث الأنزل وإن كان أكثر في الرواية لكنه إيه أعلى في الصحة هذا معنى قاعدتنا علو الإسناد مطلب كمالي ما معنى مطلب كمالي يعني لا حرج بأن علو الإسناد شرف ولكن متى يكون شرفا متى يكون منزلة عالية إذا كان هذا الإسناد العالي جمع فيه صفات الضعف والقوة والصحة، أما أنه يعني ما علوه فيما فيما ضعف فلا يقبل بل يقدم عليه السنة النازل لأن غاية غاية وهدف علماء الحديث هو السعي ليس إلى فضل السناد السعي إلى السعي إلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالإسناد ليس غاية في تبيله في نفسه ليس غاية إنما هو وسيلة لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إسناد العالي ليس غاية في ذاته إنما هو وسيلة لحفظ حديثنا السلم فإذا تعرض إسناد عال فيه ما فيه من الكلام مع إسناد نازل صحيح يقدم النزول على العلو لأن لأننا كما ذكرنا الأصل والغاية عند علماء الحديث ليس فقط علو الإسناد بل أيحفظ صلة النبي صلى الله عليه وسلم فلو حفظت السنة بالإسناد ولو نزل فإن يقدم على غيره من الأسناد وإن علّت إذا بنقول أن السند النازل هذا هذه جيدا السند النازل الذي كثر رواته يقدم على الإسند العالي الذي نقول الإسند النازل الذي كثر رواته فيه عشرة مثلا ها يقدم على الإسند العالي الذي أخبر رواته في أمور منها منها كون السند النازل اللي هو أكثر في العدد أعلى وأقوى صحة من السند العالي كما ذكرنا في المسألة السابقة في حديث إيه في حديث الصوم مجنّة حديث أصو مجنّة له طريقان طريق فيه كذب عن مجهول وطريق آخر أكثر في العدد هو النازل يعني ولكنه صحت الشمس أيوما يقدم إسناد النازل لأننا كما ذكرنا أن بُغيت أهل الحديث أن يحفظوا سنة النبي وليس الإسناد العالي في حد ذاته والغاية. إذن الأمر الأول الذي جعل علماء الحديث يقدمون السند النازل على العالي كون السند النازل ها هذا أشد صحة وأرقى صحة وأقوى من السند العالي الأمر الثاني كون أن لا يروي إلا عن السقاط بمعنى إيه؟ مصنف مثلا كإمام مسلم عنده متن هذا المتن له طريقان. الطريق الأول طريق عالي والطريق الثاني طريق نازل. ما معنى كما ذكرنا ميرالا؟ ما معنى إسناد عالي وإسناد نازل؟ إسناد عالي رواته أقل، إسناد نازل رواته أكثر. فعندما نصل مثلاً متن لا غبار عليه متن صحيح له طريقان، طريق عالي وطريق نازل وطريق نازل. ولكن الطريق العالي يعني من أول وهنا قد يقول القائل نقدم الطريق العالي لأن العلو شرف ونزول شؤم قلنا ولكن لما نظر في الطريقين وجد أن الطريق العالي السند العالي فيه صدوق عن ثقة عن من لا بأس به أما الطريق النازل فيرويه ثقة عن ثقة عن صدوق عن ثقة, عن ثقة مثلا فهنا السند العالي صفته أقل لأن فيه ما فيه من الكلام أما السند النازل الذي كثر ورجاله وكثر رجاله ها وإن كان عذوم أكثر ولكن صفتهم أعلى ثقة عن ثقة عن ثقة وسند فيه ثقة عن ثقة ولو كثر رجاله يقدم على سند آخر فيه صدوق عن آآ آآ صدوق وينقل رجاله واضح كده اللهم استعان على الذين يدخلون متأخرين ليه التأكل أنا لا أعلم يعني. هل ل ل ل ل ل ل جئتم ببركة المجلس فقط اللهم استعان الأمر الثالث الذي يجعل المصنف يقدم السند النازل على السند العالي قلنا الأمر الأول إيه؟ كون السند النازل اعلى واقوى بالصحه فهذا لا خلاف فيه أننا نقدم السند النازل وإن كثر وان كثر روايته الامر الثاني ها كون الراوي اشترط على نفسه شرطا كمسلم البخاري ها فعفقد يتعرض عنده متن فقد يتعرض عنده سندان لمتن واحد سند عال وسند نازل والسلد النازل وان كان أكثر في العدد ولكن صفته أعلى يرويه فقه عن فقه عن فقه أو ثقة عن ثقة عن ثقة كما ذكرنا قول وكي وقول وكيع في المثال السابق لما ذكر مثالا مسال ترميذه فقال له في نهاية الأثر قال حديث يرويه فقيه عن فقيه عن فقيه لو كثروا ولو كثروا مقدم على حديث يرويه شيخ عن شيخ ينقل إلى أخذ ذلك فالأمر الثالث الذي يجعل الإمام يقدم السند النازل على السند العالي أن يكون مثلا في السنة النازل أن يكون في السند النازل إمام ثقة شرف للمصنف أن يروي عنه أن يكون الحديث مثلا هذا السند النازل رغم كثرة الروافي فيه إمام شرف للمصنف أن يروي عنه كما فعل أحمد اختار ان يروي عن ابراهيم ابن رزين رغم ان هذا السند كثرت رواته وكان سندا ناسلا ولكن رو عنه لشرفه وامامته وفضله الامر الرابع والاخير الذي يجعل الائمه يروون الحديث الذي يجعل المصنفون الذي يجعل المصنفين يروون السند النازل ويقدمونه على سند العار أن يكون صاحب هذا الحديث مثلا له عدة تلاميذ وبعض تلاميذه يقدمون على بعض بمعنى إيه شيخ معلوم يجلس في مجالس التحديث وله تلاميذ مثلا الشيخ هو مثلا أحمد وتلاميذه عمر وزيد. كمثال ولا تلبث كسو لكن نسأل نضرب مثالا بشيخ يسمى أحمد وتلاميذه عمر وزيد. عمر وزيد من أخاص تلاميذ الشيخ ولكن بتتبع الاستقراء عرف أن زيدا أثبت في رواياته عن شيخ من من عمر. نعم عمر ثقة ولكن الأمر يختلف في الضبط والحفظ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الرزق ليس فقط في الطعام والشراب والمال بل العلم رزق الحفظ الحفظ رزق الثبات رزق الفهم رزق فهنا في مجلس أحمد الذي يواضح عليه زيد وعمر بالتتبع الاستقراء ظهر لنا أن رواية زيد عن شيخه أحمد أثبت من رواية إيه؟ من رواية عمر. فهاتي المصنف الأعلى يجد أن إسناد يجد هذا المصنف الأعلى أن إسناده إلى زيد إسناد النازل يعني رواته أكثر من إسناده إلى إيه؟ عمر يعني سند هذا المصنف الأعلى إلى عمر أقل وسنده إلى زيد أعلى سند المصنف الأعلى إلى عم سنده يعني أقل رجاله أقل هو سند عالي وسنده إلى زيد رواه أي كثر سند نازل فهنا أيهما يقدم أيهما يقدم قال سأقدم سندي إلى زيد رغم أنه سند نازل لما لأن زيد أثبت في أحمد من ثبوت عمرو في أحمد لذلك قال ابن مهدي لو كنت لقيت اسماعيل ابن أبي خالد لكتبت عن يحيى بن سعيد القطان عنه لأنه أعرف بحديثه صحيحه من صخيمه المسألة الرابعة مش راضحة المسألة الوضع الرابعة مش راضحة لكن لو مسكتم الألم وكتبتم ستفهم المسألة بنقول الراوي الأعلى مثلا التلمذي روي الأعلى ها التنمذي مثلا يروي حديث مثلا عن إمام يسمى أحمد لكن هو بيروي هذه عن أحمد عن ترمذي ما ترميده أحمد مثلاً زيد وعمر فسند الترمذي إلى عمر أقل في العدد مثلا نعطي أمثلة وسند الترمذي إلى عمر إلى زيد أكثر في العدد فمن البديهي من أول وحده سيقو... سيقال مثلا أن التمذى يروي إثناده عن عمر لأن هذا أقل في العدد ولكن وجد التلميذي مثلا أن زيدا أحفظ في تلامي في أحاديث شيخه من أي من عمر زيد أحفظ وأضبط من عمر في هذا الشيخ يعني زيد في مجالس الإمام أحمد في مجالس أحمد شيوههما مثلا هالأضبط ها والأحفظ والأتقن في الحفظ والضبط زيد أحفظ من عمر فهنا يأتي المصنف الأعلى فيروي الإسناد عن زيد ولو كثر العدد ويقدمه عن عمر لأن زيد أحفظ وأضبط في شيخه من حفظ وضبط عمر في شيخه هذا الله أعلى رضي رب العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله القواعد القادمة المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة رابعاً ش القاعدة القادمة إن شاء الله كم تبقى المرفوع ليس قاصرا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو رابط البحث. نعم لل... لمن اراد طباعه البحث البحث بعنوان البيان الأثيث في قواعد علم الحديث هذا هو رابط البحث والدروس كلها موجوده على قناه التليجرام هذا هو رابط القناة التليجرام عليها ما مضى من الدروس الماضية السابقة كلها الكثير من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نلقاكم يوم غد شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله